لنقيم ل ل أ م ة بين الناس ر أ س ا كي تسترد ا ل أ م ة عافيتها بعدما أ ص ب ح ت و ك أ ن ه ا عجوز على الشيب ر أ س ه ا تمشي بين ا ل أ ن ا م على العصا كلمات بها نعيد ا ل أ م ة إ ل ى العهد الذي مضى يوم كان المسلمون فيما بينهم يخقون مسالكهم ويعرفون وجهتهم ويعملون و ا ل ا م ة نصب أ ع ي ن ه م يعملون لتسود ا ل أ م ة على رؤوس الخلائق كلهم من كل جنس كلمات بها نسعى أ ن تخرج لنا ا ل أ م ة من بين جنباتها أ م ث ا ل من كانوا يغرسون في نفوس أ ب ن ا ئ ه م إ ن ه لا خير فيكم ان لم تكونوا س ا د ة الناس غدا أ م ث ا ل هند بنت ربيعه ا م ر أ ة أ ب ي سفيان رضي الله عنهما يوم كانت تمشي مع طفلها م ع ا و ي ة يوما وهو بعد لم يترك ذيل أ م ه فقيل لها فيما أ خ ر ج ه ابن سعد في الطبقات إن يعش ه ذ ان الفتى ف إ ه يعش س و قومه د إن ي هذا الفتى ف إ ن ه يسود قومه فقالت هند فكلته إ ذ ن إ ن لم يسد و إ ل ا قومه إ ن م ا أ ع د د ت ه ليسود العرب قاطبه فتلك ح ا ل ة كانت ا ل أ م ة تحياها في الزمن الذي مضى يغرس في نفوس غلمانها أ ن ك م س ا د ة الناس غدا و أ ن ك م بالله عز وجل تصبحون س ا د ة الدنيا ف ي ن ش أ الصبي في حجر أ م ه فتى إ ذ ا أ ق ب ل ت الحروب تلهب أ و ل ئ ك آ ب ا ئ ي فجئني بمثلهم و أ ع ب د أ ن أ ه د و كليبا بدارمي فهذه ا م ر أ ة أ ب ي سفيان ومثلها في نساء المسلمين كثير تربي ولدها لا أ ن يسود قومه وحدهم بل ليسود العرب ق ا ط ب ة فلم يمت م ع ا و ي ة رضي الله عنه إ ل ا بعدما ساد العرب ق ا ط ب ة يوم كانوا يغلسون في نفوس غلمانهم أ ن ه لا خير فيكم إ ن لم تكونوا ساده الدنيا غلمانهم بين ا ل و ر ا كانوا ع ل ى م ن على ا ل أ م ج ا د م ش ت ه ر ة إ ذ ا ما ا ل ب أ س ب ا ل أ ن س ا ب حطت رواحله ترى الغلمان يستبق وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال ب ي ن أ ن ا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي ف إ ذ ا أ ن ا بغلامين من ا ل أ ن ص ا ر ح د ي ث ة أ س ن ا ن ه م ا تمنيت أ ن أ ك و ن أ ض ل ع منهما فغمزني أ ح د ه م ا وقال يا عم هل تعرف أ ب ا جهل فقلت نعم وما حاجتك إ ل ي ه يا ابن أ خ ي قال أ خ ب ر ت أ ن ه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي ب ي د ه لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا قال فتعجبت لذلك فغمزني ا ل آ خ ر فقال لي مثلها فلم انشب ان رايت ابا جهل يجول في الناس فقلت ان هذا صاحبكما الذي سالتماني فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ق ب ر ا ه فقال صلى الله عليه وسلم أ ي ك م ا ق ت ل ه فقال كل واحد منهما أ ن ا قتلته فقال صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما قال لا فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى سيفيهما فطيب خاطرهما وقال كلاكما قتلا فهذان غلامان من ا ل أ ن ص ا ر معاذ بن ع ف ر ا ء ومعاذ بن عمرو بن الجموش يتعجب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من ح د ا ث ة أ س ن ا ن ه م ا و ه م ة تجعل الجبال د ك ة فمن الذي غرس في نفوس أ و ل ئ ك الغلمان مثل هذا ف إ ل ى ا ل أ م ة التي كان غلمانها أ م ث ا ل الجبال أ ت س ا ء ل ع ق م ت أ ر ح ا م ا ل أ م ه ا ت أ ن يلدن لنا أ م ث ا ل أ و ل ئ ك الغلمان بل أ ع ق م ت أ ر ح ا م ا ل أ م ه ا ت أ ن يلدن لنا أ م ث ا ل من ر ب أ و ل ئ ك الغلمان لقد كان غلمان المسلمين ولقد كان المسلمون في الزمن ا ل أ و ل يربون أ ب ن ا ء ه م على طلب العوالي وطلب الشرف فاليك أ م ت ي هذه الكلمات كلمات نسعى بها أ ن تعود ا ل أ م ة إ ل ى سابق عهدها أ ن تكون ه م ة المسلمين إ ل ى ا ل ث ر ي ة أ ن يحيا المسلمون ح ي ا ة ا ل أ ك ا ب ر الذين يضربون روائع ا ل أ م ث ا ل ويقبلون على أ ك ا ب ر ا ل أ ع م ا ل ل ه م ة النفس فقد أ خ ر ج الطبراني في الكبير من حديث الفسين بن علي رضي الله عنهما أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله تعالى يحب معالي ا ل أ م و ر و أ ش ر ف ه ا ويكره سفسافها لقد كانت ه م ة المسلمين في الزمن الذي مضى بمثل ما قد سمعتم آ ب ا ء و أ ب ن ا ء من تلك ا ل م ر أ ة التي ربت ولدها ليسود العرب ق ا ط ب ة فساد العرب ق ا ط ب قاطبة وهذين الغلامين ا ل ذ ي ن ت و ع د أ ب ا ج ه م فقتلاه وفي مسند ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة ذهب بي ابي إ ل ي ه ف أ ع ج ب بي النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذا غلام من بني النجار معه مما أ ن ز ل الله عليك بضع ع ش ر ة س و ر ة ف أ ع ج ب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زيد تعلم لي كتاب يهود أ ي تعلم لي ل غ ة يهود فاني والله ما آ م ن يهود على كتابه قال زيد ف ت ع ل م ت ما مرت بي خمس ع ش ر ة ل ي ل ة حتى حذقت لم يتعلم زيد بن س ا ب ت رضي الله عنه وهو غلام حديث السن بعد ل غ ة يهود فحسب بل صار بها خبيره و إ ن م ا أ ن ج ز ما لا يتصور إ ل ا كبدا وهو غلام حديث السن بعد ه إ ل ا ل أ ن له نفسا تربت على طلب العوالي و ل أ ن ه خرج من أ م ة كان غلمانها بين ا ل و ر ا ء علما على ا ل أ م د ا د م ش ت ه ر ة إ ذ ا ما ا ل ب أ س ب ا ل أ ن س ا ب حطت رواحله ترى الغلمان يستبق أ و ل ئ ك آ ب ا ئ ي فجئني بمثلهم إ ن م ا خرج مثل هذا من تلك ا ل أ م ة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقد استحقت بهم أ ن تكون أ ع ظ م أ م ة على وجه ا ل ب س ي ط ة و أ ن تكون أ ع ز أ م ة على وجه ا ل ب س ي ط ة فقال صلى الله عليه وسلم فيما أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده من حديث م ع ا و ي ة ا ل ب ه ز ي رضي الله عنه قال أ ن ت م توفون سبعين أ م أ ن ت م خيرها و أ ك ر م ه ا على الله تبارك وتعالى واليوم صارت ا ل أ م ة أ ذ ل أ م ة على وجه البسيط وصارت ا ل أ م ة في الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيما أ خ ر ج ه أ ب و داود في سننه من حديث ثوبان يوشك الامم أ ن تداعى عليكم كما تداعى ا ل أ ك ل ه إ ل ى قصعتها فقال قائل او من قله نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن فقال قائل وما الوهن قال حب الدنيا و ك ر ا ه ي ة الموت لقد صارت ا ل أ م ة اليوم تحيا في غيابات الجب بعدما كان نجمها كالشمس في ر ا ئ ع ة النهار فما الذي جرى وما الذي تغير إ ن ه ا ا ل ت ر ب ي ة التي عدمت في بيوت المسلمين أ و كادت أ ن تكون ف كان غلمان المسلمين يخرجون من بيوت تربي أ ب ن ا ء ه ا على طلب ا ل آ خ ر ة وتغرس في نفوس غلمانها أ ن ك م بالله عز وجل س ا د ة الدنيا و أ ن ك م تعاملون ربا يطلع على الخفايف فكان غلمانهم يراقبون الله عز وجل سرا وجهرا فكانت ا ل ب ي ئ ة التي هم فيها ب ي ئ ة ف ا ض ل ة يستغفر لهم فيها ساكن السماوات و ا ل أ ر ض حتى الحيتان في البحر والبهائم يستغفرون لهم وكان الله عز وجل نصيرهم وظهيرهم وكانت أ ع م ا ل ه م بالله تعصم و و ا ل ي صار ا ل م ا ن المسلمين يخرجون من ب ي ئ ة يغرسون في نفوس أ ب ن ا ئ ه م طلب المتاعي الثالث يحرصونهم على الدنيا يغرسون في نفوس أ ب ن ا ئ ه م إ ن ك م اليوم في غابه إ ن لم ت أ ك ل الناس فيها تؤكلوا حتى صارت ا ل ب ي ئ ة التي يحيا المسلمون اليوم فيها ب ي ئ ة ر د ي ة وقع فيهم ما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم ووقع فيهم ما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ندرك ا ل أ ص ح ا ب بل تعوذ بالله عز وجل أ ن تدركهم تلك الخصال التي تشت في أ م ت ن ا فقد أ خ ر ج ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس اذا ابتليتم بهن و أ ع و ذ بالله ان تدركوهن لم تظهر ا ل ف ا ح ش ة في قوم قط حتى يعلنوا بها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 إ ل ا سلط الله عز وجل عليهم عدوا من غيرهم ف أ خ ذ بعض ما في أ ي د ي ه م وما لم تحكم أ ئ م ت ه م بكتاب الله ويتخيروا مما أ ن ز ل الله إ ل ا جعل ب أ س ه م بينهم شديد ولم ي ن ق ص المكيال والميزان إ ل ا أ خ ذ و ا بالسنين ودور السلطان عليهم لقد طارت ا ل أ م ة تحيا في تلك الخصال لقد فشا في ا ل أ م ة ا ل أ و ج ا ع التي لم تكن في أ س ل ا ف ن ا و ا ب ت ل ي ة ا ل أ م ة بدور السلطان علينا وسلط الله عز وجل علينا عدوا من سوى أ ن ف س ن ا أ خ ذ بعض ما في أ ي د ي ن ا وابتليت ا ل أ م ة ب ف ر ق ة دبت بين المسلمين فما الذي جرى وما الذي تغير و ا ل أ م ة كانت في الزمن الذي مضى تنصر بالرعب مسيره شهر واليوم قذف الله عز وجل في قلوب ا ل أ م ه وهن فما الذي تغير وما الذي تبدل في ا ل أ م ة إ ن ه ا ا ل ت ر ب ي ة التي عدمت في بيوت المسلمين أ و كادت أ ن تكون لذا جعلت تلك الكلمات بين أ ي د ي ك م والتي سميتها بدء البنى ليسود شرع ربنا ل أ ن ن ا نعلم يقينا أ ن شرع الله عز وجل لن يكون إ ل ا من بيوت المسلمين و إ ل ا إ ذ ا صلح المسلمون آ ب ا ء و أ ب ن ا ء أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن لقد ر أ ي ت بعدما تفكرت في قول الله عز وجل إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ب أ ن ف س ه م و ر أ ي ت بعدما ا س ت ق ر أ ت كتاب الله عز وجل كلامه في كتابه و س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم واستقرات واقع الامه منذ مهدها إ ل ى يوم الناس هذا ان شرع الله عز وجل لن يخرج إ ل ا من بيوت المسلمين ولن يسود شرع ربنا في الامه إ ل ا ان تكون بيوت المسلمين منظومه موصوله بالله رب العالمين و أ ن يحمل المسلمون هذا الارث الذي ورثوه عن أ س ل ا ف ه م عن نبيهم صلى الله عليه وسلم والذي لم يترك لهم شيئا من أ م ر دينهم ودنياهم إ ل ا وقد أ ر ش د ه م إ ل ي ه فيطبقوه لذا فسنسعى بعون ربنا سبحانه وتعالى لوضع ل ب ن ة ا ل أ س ا س لغرس شرع ربنا في ا ل أ م ة من بيوت المسلمين فانه إ ن ه صلحت ف إ ن سيخرج لنا من بيوت المسلمين أو سيخرج ل ن امثال ن المسلمين بيوت أ أ و ل ئ ك الغلمان الذين حملوا دين الله عز وجل على أ ك ت ا ف ه م حتى صار شرع الله عز وجل يجري في أ ب د ا ن ه م مجرى الدم وحق فيهم ما أ ن ز ل ه الله عز وجل فيهم وفي آ ب ا ئ ه م هو الذي أ ي د ك بنصره وبالمؤمنين فهذه كلمات نسعى بها أ ن تكون بيوتنا آ م ن ة م ط م ئ ن ة تغشاها ا ل ر ح م ة و ا ل س ك ي ن كما قال الله عز وجل والله جعل لكم من بيوتكم سكنه تسكن النفوس إ ل ي ه ا وتجد لها من الشر م أ م ن ا ومن آ ي ا ت ه أ ن خلق لكم من أ ن ف س ك م أ ز و ا ج ا لتسكنوا إ ل ي ه ا وجعل بينكم م و د ة و ر ح م ة فتلك ا ل م و د ة و ا ل ر ح م ة التي امتن الله عز وجل بهما على عباده سنجعلهما ل ب ن ة ا ل أ س ا س لنخرج ا ل ف ئ ة ا ل م ؤ م ن ة من بيوت المسلمين وسنشرع إ ن شاء الله عز وجل وجلت حكمته وقدرته فيما يستقبل من لقاءاتنا فيما قد بلغه جهدي بدءا من ا ل ح ك م ة التي من أ ج ل ه ا جعل الله عز وجل ا ل م ر أ ة من جنس الرجل وسنذكر الصفات ا ل ك ا م ل ة التي يسعى الزوجان كلاهما لتحصيل أ ع ل ا ه ا والتي إ ن قلت ف أ ن ا ذاكر ح د ا دونه البيوت تفسد وسنذكر إ ن شاء ربنا سبحانه وتعالى حق الزوجين كلاهما وحق ا ل ق و ا م ة كيف تكون وكيف نربي ابناءنا و أ خ ط ا ر ا تهدد بيوت المسلمين ن س أ ل الله عز وجل فيها ا ل إ ع ا ن ة والسداد اللهم اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أ ن ز ل علينا ا ل ر ح م ة و ا ل س ك ي ن ة اللهم أ ن ز ل علينا ا ل ر ح م ة و ا ل س ك ي ن ة واجعل قلوبنا آ م ن ة م ط م ئ ن ة اللهم اجعل قلوبنا آ م ن ة م ط م ئ ن ة واجعل بيوتنا آ م ن ة م ط م ئ ن ة وجنبنا الفتن ما, ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اتنا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين